غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار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 وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم ألف فسهم وضاقت عليهم ألف فسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إلينا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 لَنَاكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ضَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَقْعُونُ مَوْطِئًا يُغِيبُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أدر المحسنين ولا ينفقون نفقتا صغيرة ولا كبيرة ولا يقطع نواديا ولا يقطع نواديا إلا كتب له ليجزيه الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ينفروا كافٍ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 يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يدنكم من الكفار واليدد فيكم غضه واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانَهُمْ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضُونَ فَزَادَتْهُمْ رِدْدَسًا إِلَى رِدْدِهِمْ فَزَادَتْهُمْ رِدْدَسًا إِلَى رِدْدِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرُونَ أَن هم يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُبُونَ ثُمَّ لَا يَتُبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكَرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ نظر بعضهم إلى بعض هل مِنْ من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه مَا عندتم عزيز عليهما عنتم حديث عليكم بالمؤمنين رؤوا ف الرحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت Kelte, Allah.